بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرة من المرات كان هنالك شاب يدرس للاختبارات تعب من الدراسة فطلب الشاب من أمه الخروج بالسيارة قليلا لكي يروح عن نفسه فقالت الأم أنا أكلم أباك فإذا رضي خرجت فعلا قامت الأم وكلمت الأب لكن الأب لم يوافق. حاول الابن كثيرا وحاولت الأم وأصرت على أن يخرج ومع مع كثرة الإلحاح غضب الأب فلما غضب قال خلاص دعيه يذهب أسأل الله أن يرجع اللهم استعى في لحظة غضب دعا على ابنه دعاء الوالد على ولده مستجاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعلا ذهب الابن بالسيارة و ولم يرجع انتظروه لم يرجع انتظروه إلى الفجر لكنه لم يرجع بدأوا بالبحث عنه في مراكز الشرطة، ولكنهم لم يجدوه أيضا بحثوا عنه في المستشفيات، وفي النهاية وجدوه بالمستشفى ميتا في حادث سيارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد تقطع قلب الأم والأب ابنيهما الذي فقدوه في لحظة غضب. أرأيتم ماذا يفعل الغضب فينا؟ طيب، ماذا يمكن أن نفعل نحن للغضب؟ سبحان الله الغضب شيء غريب يغير الإنسان رأسا على عقب فجأة بسبب كلمة أو أقل من ذلك أحيانا يحمر وجه الإنسان وتنتفخ عروقه ويتغير حاله ويرتفع صوته كأنه جبل جميل أخضر تحول إلى بركان فجأة لماذا تغير هذا الإنسان إنه الغضب هو الذي يفعل ذلك غالبا وسبحان الله بعد أن يهدأ الإنسان فإنه يندم على تصرفاته التي بدرت منه أثناء الغضب يقول أحد الحكماء الغضب أوله جنون وآخره ندم سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أوصني فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب فردد مرارا لا تغضب لا تغضب يقول حميد بن عبد الرحمن ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب فإذا الغضب يجمع الشر كله أي والله الغضب يجمع الشر كله تذكر معي في أيامك السابقة كم من صديق خسرنا بسبب الغضب كم من حاجة كان ستتم ما بقي لها إلا القليل لكن أفسدها الغضب وهل وقع الطلاق بين الأزواج والخلاف بين الشركاء والتقاطع بين الأرحام والتخاصم بين الأصحاب إلا بسبب الغضب كلمة أو كلمتان فتخاصم سبحان الله ما أسوأ الغضب إخواني أخواتي والله عندما بحثت في ثواب كظم الغيظ وعدم الغضب وجدت أحاديث عجيبة في هذا الموضوع والله ما كنت أظن أن مسألة مثل كظم الغيظ وعدم الغضب فيها كل هذا الثواب والأجر رسول الله صلى الله عليه و وسلم قال من كظم غيظاً يعني من أمسك غضبه من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق هذا يوم القيامة قال حتى يخيره من الحور العين ما شاء اختر ما تريد من الحور العين اختر فقط لأنني لم أغضب طبعا أنت تعامل إلها كريما سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما الذي يبعدني عن غضب الله عز وجل سؤال عجيب تدروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب رجل آخر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله يقول دلني على عمل يدخلني الجنة فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب ولك الجنة هل تساءلت معي لماذا جعل هذا الثواب لمن حبس غضبه الجواب لأن مسألة حبس الغضب ليست سهلة على كثير من الناس يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. و وقبل كل شيء. يوجد وهم إذا لم تتخلص منه فلن تستطيع أن تمسك نفسك عن الغضب وسبحان الله كثير من الناس يحمل هذا الوهم الوهم هو أنك لا تستطيع أن تمسك نفسك عن الغضب هذا الظن لا أساس له من الصحة بل أنت تستطيع الإنسان ليس مجنونا يفعل ما لا يريد بل إذا أردت أن تغضب فسوف تغضب وإذا أردت أن لا تغضب فلن تغضب تأكد أن أفعالك بيدك أنت، وليس بيدي أحد غيرك. بيدك أنت، وإلا فلو كنت لا تستطيع أن تمسك نفسك عن الغضب، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب. فكيف يطلب منك شيئا لا تستطيعه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكيف يؤاخذك الله على شيء ليس بيدك تأكد. أنه بما أننا سنحاسب على غضبنا وأفعالنا إذن فنحن نملك الاختيار إما أن نمارس الغضب وإما إما لا نمارسه مثلا رأيت شيئا في بيتك يدعو الغضب بعد أن رأيته أنت يمكنك الآن أن تتخذ قرارا في داخل نفسك بأن لا تغضب فلن تغضب و يمكنك أن تتخذ قرارا بأن تغضب فسوف تغضب ببساطة الموضوع ليس معقدا ولا شيء. وإذا صدقت خدعت أنك لا تملك نفسك، فماذا تملك إذن؟ الغضب لا يتكون إلا بعد أن تريده أنت، فإذا أردته حصل، وإذا لم تريده لم يحصل. فالإنسان هو الذي يطبخ الغضب بنفسه أولاً، ثم يظهره. لأن الغضب لا يبدأ إلا بمقدمات معينة. وسبحان الله كثير منا يمشي في هذه المقدمات خطوة خطوة حتى إذا بدأت تظهر نتائج هذا الطبخ من الصراخ والكلام بما لا يليق ومخاطمة من حوله ثم يصل الإنسان إلى ذروة الغضب ثم يهدأ عندها يندم ويستغرب يقول أنا كيف غضبت هكذا طيب أنت الذي أشعلت النار فكيف تستغرب اللهب إذاً يجب أن يتخذ الإنسان منا قرارا بعدم الغضب وأبشر لن تغضب. قد يقول قائل إذا رأيت شيئا يدعوني للغضب. فما هي الأشياء التي تساعدني على أن أتخذ قرارا في تلك اللحظة بعدم الغضب الجواب يوجد شيئان أذان شيئان يساعدان على ذلك وقد ذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء قولي تقوله بلسانك وشيء فعلي تفعله بجسدك أما القولي فهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ثم أن تسكت يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ثم تحاول السكوت قدر المستطاع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت وأما الشيء الفعلي الذي يساعدك على اتخاذ قرار عدم الغضب فهو أن تغير هيئتك من القيام إلى الجلوس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضبت فجلس واعلم أن الله إذا رآك تريد كتم مغيضك وتريد الامتناع عن الغضب فإن الله تعالى سيعينك على ذلك. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا وأنا لا استبعد أن تصل إلى مرحلة لا تغضب فيها، فتكون فيها حليما من الحلماء. صدقني، صدقني. بالممارسة ستصل إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. العمارات التي تصوّر إحدى الغرف التي يعمل فيها الموظف. أحد الموظفين لم يتحمل ضغط العمل، فأطلق لنفسه بركان الغضب الذي فيه. وكان بإمكانه أن يمسك غضبه كما يفعل زملائه الذين يعملون مثله. لكنه أطلق الغضب الذي بداخله. فانظروا ماذا فعل الغضب به. انظروا كيف يحول الغضب صاحبه إلى شخص قريب من الجنون أصبح يحطم كل ما حوله ويهاجم كل زملائه والآن مزجنا الصورة مع تصوير أحد الموظفين للحادثة من كاميرا هاتفه الجوال. إخواني أخواتي، نحن إذا لم نمسك أنفسنا فإن الغضب سيأكلنا كما أكلهم. هذا موظف آخر غاضب من عدم استجابة الأجهزة فأصبح يضربها، مع أنها لا تعقل. وكاميرا المراقبة تصوّر. هذا موظف آخر لما لم يستطع إمساك نفسه هجم على زميله ضربا وكأنه في لا تغضب إلا في حالة واحدة حاول أن تغضب فيها وهي عندما يريدك الله أن تغضب طيب متى إذا كان غضبك لله عن عائشة رضي الله عنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه و وسلم نفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى ولكن يجب أن يكون غضبك بحكمة ألا يصح أن تغضب و عموم الناس خاصة من لا ولاية لك عليهم بل حتى من ولاك الله عليهم كأولادك لو أردت أن تغضب ففي الموضع الذي يصلح فيه الغضب يقول أحد العلماء قال كلاما من ذهب يقول أؤمر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بلا منكر فبعض الناس يريد أن يصلح فيأتي بكبائر من الذنوب بالألفاظ والأفعال لكي يصلح صغيرة من الصغائر ما يصلح لقد أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما أصابنا، فصبر ولم يغضب. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني غليظ الأطراف. قال: فأدركه أعراب، فجذبه برداءه جذبة شديدة. فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة الجذب. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك. ثم أمر له بعطاء. يا الله طيب إن قال لنا قائل وأين أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإننا سنقول له قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أخي الكريم، أخت الكريم، استمعوا إلى هذه الآية. قال تعالى: والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فلناكم منهم. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. Tänään. Oh.